Mm He -hmm. waar kan een nabi كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير We hebben daarom ook een قد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ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 owelmaa, aacabt kom, miscibet, لا يأود فعلوا قالوا له نعلم كتابا لتبناكم. يومئذ وما منهم للإيمان يقولون بأفعالهم ما ليس في قوله. والله أَعْلَمُ بما يكتمون <تصفيق> الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أطارونا ما قتلوا فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحب Tenzij we in het begin فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم Samen met de vijfde persoon, de vijfde الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وتعالوا ثقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاختبوا zoum, verzadig, imanen, en zeiden: "Hans, boven Allah فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا أحزنك الذين يسارعون في الكفر إِنَّهُمْ لن يضروا الله شيئا يُرِيدُ اللَّهُ Laat ik u Ten ongeveer twee لا يحسبن فاذا زادوا اثما ولهم عذاب مهين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 wala يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قول الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فكير وَنَحْنُ Sennukten we gaan naar de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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم Uh, وَإِنَّمَا توفون أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لا تبلغن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فَإِنَّ ذلك من عزم الْأُمُورِ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 تروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون Laat het beginnen, als het niet goed is, dat het beginnen la tahsabannahu bimafazin min al'adhabi ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير In FI KHALQI SAMAWATI WAL ARDI WA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 ما خلقت هذا باطلا ربنا <Rab> ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 Rabbana inna sami'na munadiyyan yad'u lil imani an aaminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأذوار رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ولا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِنْ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل بعضكم من بعض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 لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن السوا One man. آيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع isab, ya ayyuhal-ladina amanussbiru wa sabiru wa rabitu wa taqulillahana صدق الله العظيم